أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا نَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عَزَّا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم معدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا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 فَأَنَّى مِن وَتَنشَ قُلِ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد